فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجْرَ الظَّالِمِينَ لَأَذًى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 وَصَىٰنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَلِيَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله دعن فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر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 فَجَئناهُ وَأَصْحَاب السفينة وَجَعَلْناهَا آيةً لِلعالمينِ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وإليه تقلبون وما أنتم بمعبزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولا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 وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة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 قالوا نحن أعلم بما فيها لن ندينه وأهله إن لم رأته كانت من الغابرين ولمَّا أَجَأتُ رُسُلَنا لِتَنْسِيَ أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَعٌ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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُنْيَانِ بَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلمون ولقَالَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاهم العذاب ولا ياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرض لهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون فتأي من ذابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يكون الله، فإن يفقهون الله يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم.